بسم الله الرحمن الرحيم قيل المطففين وَإِذْ كَانُوا هُمْ سجين وما أدرك ما سجين proche Y Oh! إن الأبرار لفي على ينظرون تعرف في يدوهن نَ مِ ن ر ح ي م ن ب وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ عَيْنَي يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّرُ وَالضَّنُّ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكه those wi va